بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أنجا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء اَهُمْ كَيْفَ بَنَيناها كَيْفَ بَنَيناها وزَيَّناها وما لها من فُرُوج وَالارض مَدَّدناها وألقينا فيها رَوَاسِيَ وأَنبَتنا وَأَم بَتْنَافِيهَا مِن كلُلِّ زَووج بَهِ جَ تَبَصِرَةَ وَذِكْرَانِِ كلُلِّ عَبَدٍ مُنِيَ وَنَزَّلناَ مِنَ السَّمَا إِمَا أَمُّ فأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا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 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدَ مَن نَّعِل لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فَالْقِيَاهُ فِي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 فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فِذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهو شهيد.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 نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين